فلما كتب عليهم القتال تولوا قَلِيلًا قليلا منهم والله عليم أَلَمْ ألم يبلغ علمك النَّبِيُّ النبي خبر مِنْ من بني إسرائيل بعد زمن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين قالوا إنبي لهم أقم لنا ملكا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 وأسروا ابناءنا فنقاتل لاستعادة أوطاننا وتخليص أسرانا فلما فرض الله عليهم القتال أعرضوا إذ لم يوفوا بما وعدوا به إلا قل منهم والله عليم بالظالمين المعرضين عن أمره الناقضين لعهده وسيجازيهم ذلك. أقول معلوم أن الوفاء بالعهد هو من أعظم الأعمال ومن علامات الوفاء بالعهد أن الإنسان يجد محبة الله تعالى في قلبه وينشرح صدره أما الذي لا يفي بعهد الله تعالى فتجده ضيق الصدر يجد وحشة في قلبه وفي نفسه وكثير من البشر قد جبلوا على التقصير فينبغي على الإنسان أن يستدر الهداية من الله الرحمن الرحيم ويطلب الهدايه على الصراط المستقيم والإنسان حينما يعاهد ربه عليه أن يأتي بالعهد كما هو ولا ينسى الإنسان أنه يعاهد الله في كل صلاه بل في كل ركعه بل حينما يقرأ سورة الفاتحة ويقول إياك نعبد وإياك نستعين فهذا عهد من العبد لربه بتمام العبودية وحسن التوكل على الله تعالى فيا عباد الله أوفوا حق الله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه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 مستنكرين هذا الاختيار ومعترضين عليه كيف يكون له الملك علينا ونحن أولى بالملك منه إن لم يكن من ابناء الملوك ولم يعط مالا واسعا يستعين به على الملك قال لهم نبيهم إن الله اختاره عليكم وزاده عليكم سعه في العلم وقوة في الجسم والله يؤتي ملكه من يشاء بحكمته ورحمته والله واتع الفضل يعطي من يشاء عليم بمن يستحقه من خلقه إذن أيها الاخوه ربنا جل جلاله قد أعطاهم على نحو ما طلبوا لكنهم اعترضوا وينبغي على الإنسان أن يعيش في هذه الحياة الدنيا قدير العيني بأوامر الله تعالى الشرعية وأوامر الله تعالى الكونية وعلى الإنسان أن لا يهتم بل عليه أن يصبر وان يحتسب وكان عمر بن عبد العزيز يصبح ويمسي وليس له سرور إلا في مواضع القضاء والقدر وقال لهم نبيهم إن آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وال هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم إن علامه صدق اختياره ملكا عليكم ان يرد الله عليكم التابوت وكان صندوقا يعظمه بنو إسرائيل أخذ منهم فيه طمأنين تصاحبه وفيه بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون مثل العصا وبعض من الألواح إن في ذلك لعلامة بينة لكم إن كنتم مؤمنين حقا من فوائد الآيات التنبيه إلى أهم صفات القائد التي تؤهله لقيادة الناس وهي العلم بما يكون قائدا فيه والقوة عليه إذا أيها الاخوه الإنسان حينما يتولى شيء لا بد يكون عالما به قويا به يعمل لله تعالى في عمله هذا إرشاد من يتولى قيادة الناس إلى أن لا يغتر بأقوالهم حتى يبلوهم ويختبر أفعالهم بعد أقوالهم إذا كثير من الناس يقول القول وهو عند الاختبار الحقيقي يخالف قوله يخالف فعله قوله إن الاعتبارات التي قد تشتهر بين الناس في وزن الآخرين والحكم عليهم قد لا تكون في الموازين الصحيحة عند الله تعالى بل هو سبحانه يصطف من يشاء من خلقه بحكمته وعلمه تمت هذه الصفحة الأربعونة وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم أمة الإسلام اللهم ارحم المسلمين أجمعين في كل زمان ومكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته